الأذكار بعد السلام من الصلاه يقول استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له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 ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر يقولها 33 مره ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقرا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 ملك الناس الهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بعد كل صلاه ويقرأ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 ويقول لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاه المغرب والصبح ويقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاه الفجر